بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت إذا السماء فطرت وإذا الكواكب تثرت وإذا الكواكب تفرت وإذا البحار فجرت، و البحار فجرت، و القبور باطرت، علمت نفس ما قدمت وأخطرت، دَمَّثُوا وَأَقَاتُوا يا أيها الإنسان ما ضرك بربك الكريم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك خلقك فسواك فعدلت في اي صوره ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين كلا بل تكذبون بالدين وان عليكم لحافظين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين كراما يعلمون ما تفعلون. يعلمون مَا تفعلون. إن الأبرار لثين لعين. إن لفي نعيم وإن, الفجار لفي جحيم وإن وجاءوا في جحيم يصلونها يوم, يوم الدين وما هم عنها وما أدراك ما يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين لا تملك نفس لنفس شيئا. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. والأمر يومئذ لله. والأمر يومئذ.